طلب الشهادة وارتقى متوشحا ثوب التقى متهللا مستبشرا حث الجواد وأشرق عيناه غارقتان في هدف أمامه منتقى ولسانه رطب بذكر الله فاض تدفقا نار الفؤاد تلهبت حلف الضلال تمزقا رسمت دماؤه هاله قد تشقا طلب الشهادة وارتقى متوشحا ثوب التقى متهللا مستبشرا حث الجواد وأشرقا تركت شظاياه على جسد الأعادي رونقا نعم الفتا حاز العلا لبى وأحرز مرتقا الروح تنشد بهجتان طاب اللقاء طاب اللقاء أديت اسباب الأمانة واغتنمت المرتقى طلب الشهادة وارتقى متوشحا ثوب التقى متهللا مستبشرا حث الجواد اشرقا ورثت اهلك مفخرا وشفاعتا وتشوقا ارفست روحك باذلا وشققت دربك منفقا لله درك من فتى لبى واحرز موثقا جعل الممات طريقه نحو الحياه وصدقا طلب ساده وارتقى متوشحا ثوب التقى متهللا مستبشرا حذف الجواد وأشرقا